بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا قلوبهم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 اضعاف احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما أرسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون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 we EN verder met de rijken. We gaan We gaan verder met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 AM YATAKHAZU MIN DUNIHI ALIHA QUL HA TUBURHAN LAKUM HADA ZIKUM MAN MA'AYA LA YA'LAMUN ALHAQ FAHUM MU'RIDUN ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 لا قم من دونه فذلك نجيزه جهنم كذلك نجيز غالمين أ ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُؤْمِنِينَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هم كَافِرُونَ قُلْ قُلْ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتي فَلَا تستعجلون.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 قل مَن يَكُنْ بالليل والنهار من الرحمن بل هم لِّلۡجِنِّ ذكر ربهم معرضون عَذَابٌ لهم قُلۡ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يرون أن من ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئما <chat> ja We gaan er een nieuwe weg naartoe en een nieuwe weg naartoe. We gaan er een nieuwe weg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 لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أَجِئْتَنَا بالحق أَمْ أنت من اللاعبين قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ الَّذِي فَطَرَغُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَا كِيدَنَّ عَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوا به على اعين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 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسعاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا وأوحينا إِلَيْهِمْ فعل الخيرات وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدين وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ ونجيناه مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 waarvan de Shi'atil die erin gecrasten zijn, en ذلك daarvoor werk doen, en wij waren voor hen beschermers. En Ajob, toen hij aan zijn Wua te ineuw, eeuw, eeuw, mislegum, maagum, rohmete, middagend, bidin.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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجها انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين 119. وأنا ربكم فاعبدون 110. أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَنْ يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اهلكناها أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم منا الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَنَّ الأرض يرثبا عبادي الصالحون إِنَّ في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى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 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون